أيضاً رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ رايترو يوزع الماء والماء أحلى ما يكون ويس أبو ويس من العراق النبي صلى الله عليه وسلم حين مسؤول عن أفضل الصدقة قال سقي الماء النبي صلى الله عليه وسلم حين مسؤول عن أفضل الصدقات قال سقي الماء نعم والنبي حتى الماء سبحان الله الماء دائما سقياه خير في الروا والاحلام يعني سبحان الله حتى الله عز وجل ذكره هكذا طرفا عارضا من طرف خفي يعني. أريد أن ما أدري كم معي متسع من الوقت أربعة دقائق كفي. الله عز وجل ماذا قال عن موسى؟ فسقى لهما عن المرأتين. أليس كذلك؟ فسقى لهما ثم تولى للظليل النهاية. قاله العلم منهم من قال لأنه سقى الماء للمرأتين ضعاف أعطاه الله عمل وكذا وكذا وكذا وتزوج من إحداهن وأصبح نبيا. سقي الماء فلهذا لمح عليها فسقى له ما هذه مسألة مسألة ثانية جاء رجل قال يا رسول الله إن أمي قد ماتت ماذا أصنع لها صدقاء قال سقي الماء وجاء رواية أحفر لها بئرا انظر هذا الماء والنبي صلى الله عليه وسلم المسؤول عن أفضل الصدقاء قال سقي الماء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حفر بئرا فشرب منه طير أو إنس أو جان كان له بي الصدقاء كأنه طرف خفي أن سقي الماء من أفضل الأعمال صدقات لماذا ارجع معي وجعلنا من الماء كل شيء حي ارجع معي ومن أحيا فكأن ما أحيا الناس جميعا. إلى هذا من, من تأمل في نصوص الشرع يجد أن فعلا الذي يجعل أمام بيته ثلاجة يجعل عند مقر عمله ثلاجة خصوصا في الصيف ترى يوزع الماء كأن فعلا كما أنك تبرد جوفا من ضربه لظة الشمس أو حر الشمس كأن الله عز وجل يبرد, يبرد جوفك في الإيمان واليقين علم لهذا من أعظم الصدقات كانت سقي الماء والدليل موسى فسقى لهما ثم بعد ذلك أعطاه بيتا وعملا وزوجة وعمل عقد عمل عجر سنوات ثم بعد ذلك موسى عليه السلام أصبح نبيا واضح لهذا يعني الخير ترى أبوابه كثيرة والله الخير أبوابه كثيرة إذا أنت أنت أنت يعني وأنت في سيارتك في السيارة تمشي لأبوظبي تمشي لراس الخيمة تمشي للجميرة وأنت في السيارة تضع محاضرة تؤجر قرآن تؤجر تستغفر تؤجر تدعو تؤجر تذكر ربك تؤجر الخير أبوابه كثيرة لكن نحن كسالة والشر أبوابه قليلة لكن لماذا نأتيها لأننا كسالة أسأل الله عز وجل الا يبتلينا ولا يبتليكم واساله سبحانه وتعالى ان يمن علي وعليكم بالهدى قدمت لكم هذه الماده <تصفيق> من موقع شبكه ملامح